اللّه أكبر يا مدينتَ أحمدِ إني بِكِ إني بِكِ طول عمري لفخور, لفخور الله اكبر يا مدينه احمدي الله اكبر يا مدينه احمدي ان بك يطل عمر لفخو ان بك يطل عمر لفخو شوق إلى بلد الرسول كبير, كبير والشوق الشوق يبعثه النواة فيثور و الشوق يبعثه النواة فيثور الله اكبر يا مدينه احمدي الله اكبر يا مدينه احمدي اني بك اطول عمري لفخو إني بك طول عمري لفخورٌ. قد طفت في شرق البلاد وغربها. قد طفت في شرق البلاد. في البلاد نظير <تصفيق> <تصفيق> الله الله الله الله